وقالت يا بني لقد ذكرتني بفراءتك هذه الصورة إنها لاخر ما سمعت, ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب والحديث صحيح ما احمد أحمد وحدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرين حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزغير مروان بن الحكم قال قال لي زيد المثابت ما لك تقرأ في المغرب ذي قصار وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في طول الطولين قال كنت ما طول الطولين قال الأعراف والأسر الأبعال قال وسألت أنا إن أبي مليكه فقال لي من قبل انقبل من نفسه المائلة والأعراف والحديث صحيح واخره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الأحاديث والتي قبلها في بيان صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بدءا ونهاية وأن من هذه عليه الصلاة والسلام في القراءة أنه يقرأ في المغرب تارة من طوال من الطوال وهو قليل فذت ثبت بأنه صلى بسورة الأعراض في صلاة المغرب بسورة الأعراض وهي طويله جدا وصلى فيها بالطور وكتاب مسطور وهي من أوساط المفصل وصلى فيها بالمرسلات وهي كذلك من أوساط المفصل لأن المفصل من صورة قاف إلى نهاية المعودتين والمقصود أنه بحسب حال المأمومين لأن الأمر واسع في ذلك ومن صلى من أوساط المفصل في المغرب ومن قصاره في العشاء أصاب السنة كأن يصلي مثلا من جزء الشور من الصور في, صورة في صلاة العشاء ويصلي من اوساط المفصل في صلاة المغرب هذا كله من السنة ومراعاة أحوال المأمومين أمر مهم نعم لا ممرات تخفيف فيها مرأت تخفيف فيها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروا أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب لنحن ما تقرأون والعاليات ونحنها من الصور والحديث مقفوح وحدثنا أحمد بن سعيد بن الصفحفي حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن عبد بن عن أبيه عن جده انه قال ما من المفصل صوره صغيره ولا كبيره الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن الناس بها في الصلاة المكتوبه والحديث اسناده تدليس محمد بن اسحاق لم يصر فيه للسماح من عبد بن وإنما رواه بالعنعنة كما هو ظاهر وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزار بن عمار عن أبي عثماني النهدي أنه صلى خلص بن سعود المغرب فقرأ قل هو الله احد والحديث أسابه بعيث فيه النزار بن عمار لم يوثقوا إلا ابن خدامه باب الرجو يعيد صورة مافية في الرسعتين أدتنا أحمد المصار هذه الآثار كلها تدل على أن الأمر واسع بحسب حال الإنسان قد يصلي من طوال المفصل وقد يصلي يقرأ بأوساط المفصل وقد يقرأ بقصار المفصل بحسب الحال وبحسب قدره والاستطاعة وكل من فعل شيئا من هذه فقد اصاب الشنة نعم باب الرجل يعيد صورة رافلة فقطعتين حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب، أخبرني عمر عن, أبي أبي. عن ابن أبي هلال عن معاد بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا جلزلت الأرض الركعتين كتلكين فلا أدري ان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ والحديث حسن وليس عند أحد من الستة غيره ويقول كل لا حرج قد يقول الانسان لا يخشن بعد الفاتحه إلا سوره واحدة يحفظها عن بغطة فل... له أن يصلي بها يقرأ بها في الركعتين الجهرية يجهر بها في الأولى كاملة ثم يجهر بها في الثانية كذلك لا حرج فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الصبح وهي ركعتان قرأ بعد الفاتحة إذا زلزلت الأرض زلزالها ثم قام وجهر بالفاتحة وجهر بنفس الصورة إذا زلزلت الأرض زلزالها ويذكر أنه كان في سفر فالمهم لا حرج وهذا بناء على أن قراءة الفاتحة هي الركن، التي الركم الذي إذا خدق ما صحت الصلاة وما زاد على الفاتحة فهو من الشنن المؤكدة ولكنه إذا لم يقرأ غير الفاتحة صحت صلاته لأنه أكب الرقم، ولكن يكون عليه نفس، لأنه ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة جهريه ولا سريه ثم اقتصر على قراءة الفاتحة، بل يقرأ الفاتحة في الجهريه ويقرأ سورتين أو آيات بمقدار السورة في كل ركعه من الركعتين الأوليين سواء في الجهرية أو في الثرية على سبيل السنة وأنها شنة مؤكدة لكن قراءة الفاتحة هي التي ركن من الأركان إذا لم يقرأ بها الإنسان ما فحص صلاته لو يقرأ بشورة البطرة ولم يقرأ بشورة الفاتحة ما فحص صلاته لأن سورة الفاتحة بكم ودب يقرأها الإنسان وكأنه لم يقرأها بسبب اللحن والتغيير الذي يكون فيها لا سيما من عوام من الناس الذين أبوا أن يتعلموا تجد عندهم اللحن يغير المعنى فجرأت بعضهم الحمد لله رب العالمين العالمين كثر اللام هذا خطأ يغير المعنى مرة واحدة لأن العالمين جمع عالم والعالمين بفتح اللام جمع عالم وهو كل ما والله. الله فانظر إلى بلاغة اللغة العربية حركة واحدة تغير المعنى وتعتبر الصلاه باطله الذي يقرأ تعالين صلاة باطله وكأنه لم يقرأ الساتحة وهكذا نعبد عوام الناس يقرأون ياكا نعبد وكلمة نعبد لا معنى لها نعبد من ترى هذه القراءه لا يصلي مائه سنه فلا تباطل وهكذا بعضهم من المغضوب عليهم من بدل ولا وامورك خطا فاحش بسبب انه المسلم العام ما تعلم ما تعلم على يد معلم يتقن فاتحة الكتاب ويتعرف على معانيها ولو لم يحفظ من القرآن إلا فاتحة الكتاب كفى كفى في أداء الواجب هذه أمور يجب التنبه لها رجال ونساء حتى المتعلمات قد لا في الفاتحه اهتمام فتجد الخطأ عندهن, عندهن فاحش عند النساء وكذلك الطلاب لا يعطي الفاتحة عناية فتجد عنده خطا في قراءة الفاتحة يضطل صلاته لذا وجب العناية بقراءة الفاتحة بالمدارسة الاقران يقرأ بعضهم على بعض والعام يقرأ على العالم ومن عنده نفس فعليه أن يختار حتى يصحح قراءته على العالم ينظر هل قراءة صحيحة أم غير صحيحة تحتاج إلى تعديل أو لا تحتاج العالم هو الذي يصحح لمن عنده نفس ولو كان من طلاب العلم ولو كان من الجامعيين لأن التخصصات اصبحت مختلفة ومتنوعة هذا خصص لغة عربية وعنده قصور في الشريعة وذات المواد التجريبية وتجد يعني بعيد عن العناية في قراءة هذه الصورة الكريمة ودعوتي لجميع الإخوة أنهم يحققوا تلاوتها ويتعرفوا على معانيها فكم شملت من المعاني واشرف المعاني فيها أنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في الآية الأولى منها الحمد لله رب العالمين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه وتم التسليم ثم ما بعد باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من العبادات الا ان الا نعم هذا هو الله تعالى باب الوضوء الوضو بالظم الوضو الفعل التوضي والوضو بالفتح اسم للماء ويشترط الوضو له فروض وله فروض وله واجبات وله نواقب وله مسنونات هذا طلاب العلم ينبغي ان يحيطوا بهذه الابواب وذكرها العلماء بالتثبت ذكروا واجبات الوضوء وهي التسميه باسم الله لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم بعد ذلك فروض الوضوء السته المنصوص عليها في القران والسنه وبعد الفروض الشروط شروط عشرة وبعد ذلك نواقضه نواقض الوضوء الثمانيه ثم مستحباته هذا بحث مهم وهو من اهم الابواب من, من أهم أبواب الفقه الإسلامي غير أن العوام العوام من الناس لا يحفظون هذه التفصيلات فروض ستة وشروط عشره ونواقض ثمانية وواجبات واحد لا يستطيع العام لكن المطلوب منه أن يتوضا وضوءا صحيحا يسمي ثم يتوضا وضوءا صحيحا من المغمضه والاستنشاق وغسل الوجه كاملا من منابت الشعر إلى الذقن وعرضا الى فروع الاذنين وغسل اليدين فوق المرفض ثلاثا ثلاثا اليمنى فاليسرى واخذ ماء جديد والمش مسح الراس من مقدمه الى طفاه ثم يرد يديه إلى مقدمه مره واحدة بشرط أن يعمم بالمس جميع رأسه ولا يكتفر على مقدم الرأس ثم يأخذ ماء جديدا إذا لم يفت بلد في الأصابع ويدخل السبابتين في صماخي الأذنين ويحرك السبابه داخل الأذن في جواياها ويمسح بالابهام ظاهر الأذن مسحا كاملا مره واحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس ثم يغسل الرجل اليمنى فوق الكعب ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا وقد تم الطهارة ياتي بالسنه التشهد اشهد ان لا اله الا الله ده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطاكرين تفتح له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة يدخل من أيها شاء وأما تلاب العلم فينبغي أن يحيط بهذه التفصيلات واجبات الوضوء ويبحثون بالأدلة، لأن العلماء تتبعوا الذين ألفوا المؤلفات وقالوا فروض اللغه ستة وشروطه عشرة ونواقض ثمانية وواجبات واحد تتبعوا النصوص ووضعوا لنا هذه القواعد وهي رحمة للمتاخر فنحن ننظر في أدلة كل شيء كل شرط من الشروط وكل فرض من الفروض وكل ناجح من النواقض طلاب العلم ينظرون ما هو الدليل فعندما نقول ان فروض الوصول سته غسل الوجه ما هو الدليل غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس ومشح الأذنين وغتل الرجلين ما هي الأدلة التي تدل على هذه الفروض؟ هذه تأخذ من آية واحدة من القرآن الكريم وكذلك من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فابطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا جوجيكم أيديكم من آية واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بشأنه فوضأوا أصحابه يشاهدون ثم نقلوا الصحابة الكرام نقول لنا كيف يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نشاهده اليوم في الكتب كتب الحديث وكتب الفتح الإسلامي إذا لا بد من النية في كل عمل وعلى رأس الأعمال الطهارة. لا بد من النيه عندما تقوم تغتشل او تتوضا تنوي رفع الحدث فان قمت بدون نيه ما صح وضوءك ولا اغتشالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى لا يتلفظ بها النية لا يتلفظ بها المسلم محلها القلب لم يرد التلفظ بها ليس مشروعا بل هو بدعة فينوي بقلبه وكفى الشيخ لا وضوء لمن لمن ترزب الله عليه البسم له مواجب أجل أجل أجل البسم له لا وضوء لمن لا لا هي على القول الصحيح أنه واجب ولا تشغط لأن عند النسيان. أو الجهل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ابريء ما ثم يقول بسم. الله إنما النار. الأعمال معناه إنما صحة الأعمال وقبولها بالنية فإن وجدت النية في مقدمة الأعمال صح الأمر إذا توثرت فيه شروط وانتفت موانع وإن لم توجد نية فلا يصف العمل والغالب على الناس أن لا يقوم الإنسان إلى عمل من الأعمال إلا ونية أداء هذا العمل فالنية محلها القلب نعم يا دكتور فتكلم فتكلم. يقول لو غطس في البحر وبنياته أنه يتوفى وما عمل الضرورة الوضوء المعروفة خلي يحسب الوضوء يا شاه هذا رأى بعض الفقهاء أن هذا مجزي يسمى مجزي لكن هذا الإجزاء في النفس منه شيء لأن الأصل في الوضوء أن يفعل كما امر الله وشرع رسول الله عليه الصلاه والسلام من غسل كل عمر مرتب للترتيب يرى بعض الفقهاء أنه اذا غمس في نهر او في بركه او بحر غمس بجميع بدنه ثم خرج انه على طهاره النيه لكن النقص حاصل في هذا موج للنقص. النقص ان لوز مكون من أعضاء منشولة وأعضاء مغسولة. والغسل غير المتش. كمن غمس غمس بجسده في البحر أو النهر أو البركه أو نحوها فاته الذلك. الغسل هو رش الماء مع الذلك يسمى غسل. واما رش الماء بدون دلت فهو مش كمش الرأس مثلا فهذا يفوت من انغمس ثم خرج ومع هذا يرى بعض الفقهاء انه اتى بالمجزي ما اتى بالمشغوع الذي هو يعتبر الوضع به كام على الوجه نعم ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله على سبيل الوجوب على القول الراجح بسم الله وكفى ولكن عند البداية تلفظا نشر تلفظا نعم بسم الله يتلفظ بها ويغسل كفين ثلاثة هذا شروع في التفصيل كيف يتوضى المسلم اول ما يبدأ بغسل الكفين ثلاثا وهو لا يخلو إما أن يكون قام من نوم أو بدون ذلك فإذا قام من النوم فلا يغمس يديه في الإنى حتى يغسلهما خارج الإنى ثلاث مرات ثم بعد ذلك يأتي دور الاستنجاء إن كان له حاجة دور أو غائط يستنجي ثم التسمية بعد ذلك التسمية عند الشروع في الوضوء يقول بسم الله ثم يبدأ نعم ثم يغسل كفليه ثلاثة ثم يتمغمض نعم يتمغمض المغمضة جذب الماء في الفم وتحريكه تحريك الماء في الأسبوع من أجل تنظيف الفم والأشنان وجميع جهات الفم حتى لا فيها شيء من فضلات الطعام أو المعكولات غير الطعام ويستجد ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث. نعم له وجهان في المضمضة والاستنشاق إما أن يكتفي بغرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات المضمضة وضع الماء في في الفم وتحريكه والاستنشاق جذب الماء في الأم ثم دفعه يسمى الاستنثار الاستنشاق والاستنثار فهو يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار بثلاث أرواح للثم وللأم هذه هذه السفة والسفة الثانية ان يجعل ثلاث غرفات للفم ويجعل ثلاث غرفات للأمر والأولى أسهل أيسا و يصيد بها الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف والتبذير لأن الإسراف لا يجوز في الماء مهما كثر بين يديك الماء احذر أن تكون مسرفا فيه ف بأي واحدة من الصفتين أخذت جاد والمفضل الأولى بغرفة واحدة تمضغ وتستنشف وتستمتع ثم الثانية ثم الثالثة نعم. أشجار التمزار باليمين أم اليمين؟ التمزار أشجار اليمين. باليمين لأن إمامة أذن. والمضغ باليمين لأن الفم شريف ونظيف نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابس شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والدقل طوله نعم هذا كان الترتيب بعد المضمضة والاستنشاق والخلاف بين العلماء هل المضمضة والاستنشاق من الواجبات أو من السنن؟ والصحيح الراجح أنها من الواجبات المضمضة والاستنشاق واجبة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء أبدا ولا تركها الصحابه الكرام ولا ائمه العلم فالقول بوجوبها اولى من القول بانها سنه واما غسل الوجه فهذا باجماع بنص القران فاغسلوا وجوهكم ولم يقل امسحوا قال اغسلوا وجوهكم وغسل الوجه ثلاث مرات ايضا وهذا أكمل الوضوء وحده وحده من منابت شعر الراس منابت شعر الرأس الى الذقن هذا طول وعرضا من الاذن الى الاذن حده فروع الاذنين فلا بد من استيعاب هذه المنطقه كامله ولا بد من مراعاة ما لا يصل إليها الماء إلا بالتعاهد كما ارتفع فوق العين وتحت الجفن وتحت الحاجب حتى لا يتساهل الإنسان فتبقى يبقى جزء من وجهه ما أفاضه الماء ولا سيما في قصر الجنابه يتفقد حتى لا يبقى شيء اخل به ابدا فمن غسل الوجه ثلاث مرات على هذه الصفه وهذه المنطقة استوعبها كلها فقد احسن في غسل أوده نعم ومن الأذن إلى الأذن أرضا ومن الأذن إلى الأذن أرضا هذه المنطقة هي التي يجب وجوبا غسلها من منابت شعر الراس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى, إلى الأذن أرضا هذه يجب استيعابها بالماء ثم مشحة واحدة أو ثنتين أو ثلاث هذا الأمر فيه واسع أكمل الغسلات ثلاث ومعنى الغسلة أن يستوعب في الواحدة العضو كاملا فقد لا تكشر غرفة لا تكثر غرفة الغرفة واحدة للمرور على جميع منطقة الوجه فيزيد ثانية غرفة ثانية يستوعب الوجه وتشمى غسل واحدة أكمل غسلاتا ولا يزيد فإن غسل الوجه مرتين جاز ذلك وإن غسله مرة واحدة واستوعب جميع منطقه الوجه جاز ذلك ولا حرج وهكذا بقيه الاعضاء اكملوا الغسلات ثلاثه ويجوز اثنتين وتجوز الواحده بشرط ان يستوعب العضو كاملا في القسم حتى لا يبقى جزء من العضو الذي امر بغسله ابدا نعم. إيشانا لو غسل مثلا كفين ذلك مرات غسل وجه مره غسل يدي المرات إيطف هذا إيطف يفوت الكمال يفوته الكمال حتى لو نوع بالغسل شيء ولو نوع ولو نوع جاج ذلك ويقلب بحيثه إن كانت كثيفة نعم اللحية إذا كانت كثيفة بحيث ما ينحجر عليها الماء فإنه يجعل كفا لللحية ويبللها به ويدخل أصابعه فيها أما اللحية الخفيفة فمع غسل الوجه يصيبها الماء يصيبها الماء والتخليل سنه من السنن التخليل لللحية من سنن الوضو كما سيأتينا وإن كان تخيب البشرة لزيمه رضلها وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. إذا كان تصف البشرة. نزلت هذه اللحية. يقول ويخلو لحيته وإن كانت كذبة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. أي وإن كان البشرة بمعنى أنها تغطي البشرة. إذا كانت تغطي البشرة فلا بد من العناية حتى يصل الماء إلى البشرة. إذا أصل الجلب وإن كانت خفيفة فهو إن كانت خفيفة فيكتفى بقسل الوجه وتغسل مع الوجه فلا يبقى شيء تحت الشعر لأنها خفيفة والكتيفة هي التي يهتم بها صاحبها فيدخل أصابعه بينها حتى تصل الأصابع إلى الجلد، وبذلك تتم طهارته ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة نعم نعم الغسل لليدين اليدين يبدأ باليمنى والقفلة الواحدة تستوعب جميع العضو إلى المرفقين أي مع المرفقين وهذا المرفق يكون الماء يدور فوز المرفقين فلا يكون الحد بالمرفق وإنما يدير الماء على مرفقه يكون فوق المرفق فيكون المرفق مغسول اليد لمنى إلى طرف الأصبع هذه اليد من فوق المرفق إلى طرف الأصبع يغسلها ثلاثة واليسرى مثلها من فوق المرفق إلى طرف الاصابع نعم ويدخلهما بالغسل ويدخلهما بالغسل غسل مرادك شف إيه يدخلهما أي المرحكان ثم يمسح أذو مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه صحيح هذه هي الصفه الصحيحه يقفيه الماء ثم يمسح يبدأ بمقدم رأسه هكذا يستوعب الى طفى ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه ويلاحظ البياض الذي فوق الاذن فهو من الراس لا يهمله فهو من الراس لا من الاذن البياض مره واحده وليس في تثليث على الصحيح والاذن مره واحده ايضا السبابتين داخل الاذنين والابهام ماهر الأذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلهما حكم الرأس وأن مسحهما فرد ثم السبابة يدخلها في الصماف الأذنين لإزالة الأوساط التي تعلق ثم في الزوايا زوايا الأذنين حتى يحصل لها النظافة مرة واحدة نعم الشيخ الرياضة اللي مظهر بعد ذلك لا مع, ال.. مع الرأس لو مثلا صلاة صدقación.. الانهام.. بعد ذلك نعم لأنه في نفس العضو ثم يمر يمرهما إلى قضاء ثم يردهما إلى مقدمه صحيح وهذا هو الصحيح لا كما يقول بعض ال.. فوقها رحمهم الله بأنه يمسح الربع ربع رأسه فهذا لا يجزي الذي يجزي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمران به من مقدم رأسه إلى كفه ثم يردهما أي الكفتين إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة من المرأة يا شهر مش العبودية مهل الرجل تمسح برأسها كما يمسح الرجل نعم ثم يغسل رجلين والتعبين ثلاثه وهذا نهاية الفروض يغسل الرجل يمنى ويتفدد الأصابع يخلل الأصابع ويتفدد مؤخر الرجل فكثيرا ما يغسل عنها الناس فتبقى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعصاب من النار والمراد بهم هم الذين يقصرون في غسل مؤخر الرجل, الرجل فلا بد من العنايه بها ثلاث مرات فوق الكعب واليسرى مثلها ثلاث مرات فوق الكعب لا يعني يعني ماشي بسيط ان ده ماشي الشيخ يقول في الايه تقول فنسعو بوجوه بوجوهه فينكم وشلون بايديكم هي لا اذا كانت مجروره تنسى اذا كانت منصوبه لا الذين إذا قمت إلى الصلاة فرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوف على ما قبله أيديكم معطوف على الأيدي ما أطلعه. ما أطلعه. بس بس ها بس. يقول مسجح يشيخ ليس رسيل لا لا اليدان المقصولة مش نعم ال الرأس مسح لكن بقية الأعضاء غسل هذا أدخل أدخل المنشوح بين مغسولين. يا شيخ وماذا بالنحو يا شيخ يقول له العطب على مجرور هي فيه كراءة فيه كراءة في قراءة في قراءة الجرو والتي في أكل بها الرافضة يقولون إن ان الارجل اسمع يا دكتور قراءة الجر هي قراءة لكنها لا تكتظي وتدل على ان مشهد الجلين يصح لا قراءة جمهور اهل العلم وارجلكم بالنفس. معطوف عليه على أيدي وصلوا وجوهكم وايديكم والمعطوف عليه وأرجلكم في قراءه ثم قراءه ثابته بالجر وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى على قراءة الجر هذه قالوا ان الارجل المعطوفة على ايش على الوجوه والمعطوف على المجرور مجرور اذا فالمعنى انه يصح ان تمسح هذه المشي لا تدفل بس هذا المعنى يسمى عند العلماء هذا القراءه تسمى مشكل والمشكل يرجع فيه الى المبين الواضح فيفسره ثانيا ان ايه الوضوء فكرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فاترها بفعله فلم يعرف عنه انه اقتصر على مسح الارجل فالمش معنى هكذا بدون ذلك هذه الايه والقراءه اخذ بها الرافضة اخذوا بها الروافض واكتفوا بالمش بمشى الارجل الى الكعبين ثم الكعب عند الرافضه وسط القدم الكعب وسط القدم عند الرافر فهم يمسحون هكذا ويصلون مسح واحدة للرجل من الكعب الذي هو وسط القدم يمسحون مسحة واحدة ثم قالوا معنا القرآن الكريم وهو يمسحوا بوجيكم أيديكم ويمسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين فالكعبان عند العلماء معروفة هي الفاصل بين القدم وبين الساق، وعند الرافضه إلى الكعبين الكعب هو وسط القدم فالمش عندهم هكذا كذا يمشون الكف من وسط دي. قدم الإنسان إلى أطراف الأصابع مسح واحدة ثم يخلص هذا فعل الروافل فلا يجزئ أبدا على قراءة الجر قراءة الجر مفسرة مفسرة بغيرها ومفسرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل آية فيها إجمال مفسرةها النبي عليه الصلاة والسلام فيؤخذ بتفسيره قولاً وفعلاً ويكفي الجر قراءت الجرمات قراءت ملق على القببين لا لا ها إلى الكعبين لا ها الكعبين هاكذا جميع القدم إلى الكعب. ولا يجلي كما تفعل الغوافت أن الكعب وسط القدم ثم ها هكذا ما هكذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يكسر يقول بسم الله إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج يكفي يقول بسم الله آكد نعم يقول السائل أنا طالب علم يسألني بعض الناس في بلدنا بعض المسائل العلمية وقد تكون هذه المسائل مما اختلث فيها العلماء على قولين ولم يترجح لي فيها قول وأريد أن نتيله على بعض العلماء يستفيعهم لكنني أحتار في العالم الذي يحيده عليه لأنني أعرف رأي العالم مسبقا قبل الإخارة عليه فإذا أحلته على أحد العلماء فكأنني اخترت له أحد الأخوار فما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟ التصرف الصحيح أولا لا يجيب طالب العلم على مسألة من مسائل الفقه الإسلامي سواء في العقيدة أو الشعائر أو المعاملات أو غير ذلك إلا عن علم يقين متيبتن بأن الحكم كذا وكذا بدليل الكتاب والسنة هذه مسألة والمسألة الثانية إذا أشكل عليه الجواب في السؤال الذي يوجه إليه فعليه أن يرشد إلى العالم المعروف بالورع وغذارة العلم ونهج السلف الصالح يرشد إليه ولا حرج عليه بعد ذلك أما يعني يرشد إلى إنسان ليس مشهورا بغذارة العلم ولا بمنهج السلف فهذا من الغش للناس نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا سهل مأموم في ركن من أركان الصلاة لم ينس فيه الإمام فما حكم صلاته ما دام هو مأموم والإمام متأكد من صلاته فلا عبرتها بشكل المأموم لا عبرتها بشكه فهو تابع لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو يؤتم بإمامه ولا حرج عليه أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم بهذا البيت من الشعر دع الأيام تفعل ما تشاو تفعل دعي الأيام تفعل ما تشاو وطب نفسا إذا حكم القضاء أما طب نفسا إذا حكم القضاء فهذا لا غبار عليه معنى واضح وأما نسبة الفعل الى الأيام فهذا لا يجوز لأن الله عز وجل هو المتصرف في الأيام وفي الدهر وفي المخلوقات جميعا فالايام لا تفعل شيئا بطبيعتها ولكن الله عز وجل هو الذي خلقها ويتصرف فيها ويتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء وأما وطب نفسا إذا حكم القضاء أي قضاء الله عليك أن تسلم في قضاء الله أزوجل ولا تتسخف ولا تجزع ولا تعترض على الله أزوجل فهو كلام حق نعم ورسائل ما حكمه ذكر القصص القصص الخيالية للأقصال من باب التعليم لا يحتاج أقصال القصص الخيالية يحتاجون إلى الحقائق فيان الحقيقة فالتربيه إنما تكون بالكتاب والسنة تكون بالكتاب والسنة وبأطوال أهل الحكمة وأهل ال... وبالقصص القرآني والقصص النبوي وبشير الأبطال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم هكذا يربى الأبطال لا بالقصص خيالية ولا بما يسمى بالكرتون ولا بشيء من ذلك فلا فائدة في هذه التسليه. احسن الله اليكم يقول سائل هل صلاة الغائب تكون قبل دفن الميت او بعد دفنه اذا توفي الشخص صحة الصلاة عليه اذا توفي صحة الصلاة عليه لمن كان غائبا واما الحاضر فهو بحسب ما يتهيأ لهم من حضر على الجنازة قبل الدفن فهذا هو الأصل فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز قبل أن تدفن فإن إن لم يتمكن إنسان حتى دفنت الجنازة فله أن يصلي على الغبر جماعه او مفردا سواء بعد يوم او يومين او شهر او غير ذلك لا حرج أن يفعل ذلك والصلاة على الغائب وكما علم صلى على الغائب فمن صلى عليه بعد وفاته وقبل دفنه فصلاة طعيحة وأصاب السنة أحسن الله إليكم أخوة السائل بعض الحملات في الحج يستاجرون المخيم في ميناء وعمارة في مكة ويبيتون في ميناء ويرجعون نهارا إلى عمارتهم في مكة فما حطم عملهم هذا؟ قل لا حرج عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك والأصل أن أيام منى تكون يكون الحاج في ميناء يكون الحاج في ميناء ذاكرا لله كبرا تغفرا من أجل يتمكى من الرمي في وقته بعد الزوال بعد الظهر لكن إذا خرج إلى مكة يريد أن يطوف طواف الإفاظة مثلا او يريد ان يقضي بعض الحاجه لا حرج لكن لا يذهب الى جده او مسافه ذكر لا يذهب حتى يكمل الحج وخير لمن يستاجرون عماره في مكة للكيلوله فيها نهار ايام منه خير لهم ان يذهبوا فيصلوا الصلوات في منى ثم يعودوا الى الى بيتهم لأن الثلاث قصرا وهي مشروط أن يكون الحاج في منى فإذا لم يصلي مع الناس صلاة تامه في المتاجد فعليه أن يذهب إلى منى فيصلي الطلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وأم الصف والمغرب فلا يقصران نعم تقول سائل هل العمل شبه كمال او أو شبه صحة في الإيمان؟ وما حكم من ترك كل العمل او جس العمل العمل تارة يكون شرط صحه وأخرى يكون ومره يكون شرط كمال. هذا في تفصيل وتفريع لأهل العلم لا يخطئ. يعني قد يكون العمل إذا ترك يخرج الإنسان من الإسلام كمن ترك الصلاة وهي عمل من ترك الثلاث ما ليس له حق في الإسلام جاحداً لوجوبها تاركا لها او جحد اي يرسكن من الأحكام الشرعية في القرآن والسنة وهو عمل فهذا كفر يعتبر ما بقي شيء من الإسلام معه وقد يكون الترك إيش عبستان شرط كمال شرط إيه شرطي يعني شرط كمال قد يكون شرط كمال الأعمال يعني لا تكون المعصية أو ترك شيء من الأعمال لا يكون مخرج من الدملة وإنما ينقص به الإيمان كحديث لا يجني الجاني حين يجني وهو مؤمن ولا يشرك استارك حين يشرك وهو مؤمن والمعنى اي كامل الايمان فلا بد من التفصيل ولا يكفي اطلاق حكم واحد على الحالات كلها نعم يقوم السائل هنا يوزو فصلو او فعل بعض البدع مثل بنو السجد او الدعاء الجماعي لفترة معينة من اجل تاليف قلوب بعض العوام المتعصبين بحجة أن هذه البدع مما اختلف فيه العلماء أعد هل يجوز فعل بعض البدع مثل قنوت الفجر أعد. أو الدعاء الجماعي لفترة معينة من أجل تأليف القلوب أولا قنوة الفجر هذا فيه الكلام بين أهل العلم منهم من يرى بأنه محدث أي ليس مشروعا ومنهم من يرى بأنه بسروع ومنهم من يرى بأنه واجب فالمسألة خلافية والخلاف في ذلك سائر من أهل العلم فلا يحكم بأنه بدعه مطلقا لاختلاف العلماء فيه على ثلاثه اقوال هذا بما يتعلق بالكموت الفجر أما بالدعاء الجماعي الذي يفعله الصوفية فهذا بدعة بدون شك يعني التهليل يهللون سويا ويكبرون سويا ويحمدون سويا برفع الاصوات هذا لا شك بأنه بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ففرق بين ما اختلف فيها أئمة العلم كالقنوط في الفجر ما هو مبتدع بإجماع أئمة العلم وهو الدعاء الجماعي الذي ما عرف إلا عن الصوفية ما هو يقول يعني؟ يقول يعني إذا دعى الإمام يؤمنون على هذا الدعاء أيوه؟ هل هل... هذا إذا فيه إذا في قنوط الإمام يقنط ويدعو ومن بعده يأمنها يشن بهم من البداء لكن عندما يكون حلق جماعة هكذا ثم يقول لا لا إله إلا الله قالوا جميعا لا إله إلا الله الله أكبر قالوا الله أكبر هكذا كما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ومعهم واحد ملتن تجمع الحصى، فهم يأكلون الحصى ويقول لهم سبح الله مئة، كبر الله مئة، أحمد الله مئة، وهم يفعلون. وقف عليهم بن مسعود وهو من كبار الصحابة. قال ما هذا اللي يتصنعون قالوا والله ما أرضا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه؟ هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر. وثيابه لم تبل، فإما أن تكونوا على هدي أحسن من هدي النبي وإما أن تكونوا المسكتف الباب ضلالة وتركهم يعني أنكر عليهم إنكارا صريحا قويا قال الراوي فرأينا بعض أولئك يطاحنوننا في النهروان يعني مع الخوارج فتأكد فيهم أنهم مستكشفوا باب ضلالة ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشبهون سبحان الله والحمد لله لكن بطريقة جماعية فالسنة ما ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تكريرا عدا ذلك فليس بسنة باقي ¿Qué